السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عام سبعة عشر من الهجرة وقع ما يسمى بعام الرماده جوع شديد حاجة شديدة نزح الناس الى المدينة حتى صار عدد سكانها بالآلاف كيف تعامل عمر رضي الله تعالى عنه مع هذه الأزمة ما يسمى اليوم بفن إدارة الأزمات كيف تعامل عمر مع هذه الأزمة كيف كان يتعامل مع الأموال هل حرف على أن يشبع هو ومن حوله حتى لو جرى بمن حوله الطوفان كيف كان يتعامل مع الأموال التي تأتيه من خارج المدينة كيف تعامل مع نفسه مع أولاد هذه المجاعة التي وقعت مباشرة على الناس كيف تم التعامل معها تعالوا اليوم نتحدث عن ذلك في برنامجنا مسافرون ومن يعي التاريخ في صدره يزيد أعمارا إلى عمره فمرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم السلام عليكم أهلا بالشباب أهلا يسان كيف حالك ألا عبد العزيز كيف صحب أساكم بخير طبعا شباب النظر في التاريخ والتأمل في أحداث التاريخ يزيد الإنسان خبرة أنت بدل ما تبدأ تجمع خبرات الحياة مثل ما يقال ان الخبرة هو مشت تهديه إليك الحياة بعدما يتساقط شعرك فتضطر أنك تمشط به شعور النهس إذا كنت مخلطا أو ترمي فكذلك احيانا الجلوس مع الناس الذين لهم تجربة الحياه الحياة أنت مثلا فجئت إلى شخص صار له متزوج مثلا 30 سنة 40 سنة قلت لا أعطني توجيهات أعطني الأشياء التي فعلتها وندمت لما فعلتها والأشياء التي فعلتها وسررت لما فعلتها أعطني أعطني توجيهات حتى ما أضطر أنا أني أقع في نفس الأخطاء ثم أتعلم من جديد النظر في التاريخ سبحان الله وأنا حبي بيلي القراءة في التاريخ كثيرا يعطيك خبرات أشخاص ربما لو أردت أن تشتري هذه الخبرات بمال استطع. فعلا خبرات أشخاص تعاملوا مع زوجاتهم مع أبنائهم خبرات محاربين كبار، خبرات تيوش إسلامية خبرات حكماء وعلماء كيف تعاملوا مع أزمات عندهم كيف تعاملوا احيانا لما يتردد الكلام بينه وبين انسان القراءة في المناظرات تعطيك أيضا سعة أفق كيف يكون عندي بديهه في الرد سريعة وكيف عندي تذكير سريع ونحو ذلك نحن اليوم مع أزمة من الأزمات الآن تقام دورات تدريبية في فنون الإلقاء في فنون التفاوض في فنون الحوار هناك دورات تدريبية تقام اليوم في فن إدارة الأزمات يعني فرضا السيول التي تقع في بعض البلدان ما ندري النبيئة سيل الصبح عاد الناس طالعين إلى مدارسهم إلى وظائفهم فجأة سيل وسيارات تجري بها الطرقات هذه أزمة كيف تتعامل معها بسرعة هذا يحتاج إلى إدارة يحتاج إلى فن انسان فرضا فجأة وقع حريق في مستودعات كبيرة وهذه المستودعات فيها الأطعمة الخاصة بنصف السوق مثلا رز ولا غيره ولا طحين فارتفع السعر فجأة طيب أنت أيها الحاكم هذه الأزمة التي نزلت فجأة كيف تتعامل معها وقع جدب أو وقع حرب مفاجئة في بلد آخر ثم نصف هذا البلد نزحوا حتى نزلوا عندك مثلما وقع قبل فترة لما وقع ما وقع في سوريا فنزح كثير من إخوتنا في, في سوريا من الظلم الذي وقع عليهم والحرب وسكنوا في تركيا ونزلوا ضيوفا بهم طيب هذه الالاف التي جاءت هل عند عندك يعني قدرة على أن تدير هذه الأزمات تتعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام وقع في عهده عدد من الأزمات وأحسن إدارتها لكن لن نتكلم عن ما وقع في عهد عليه الصلاة فإننا نتكلم عنه مرارا حتى أوصلنا الفكرة من خلاله تعالوا اليوم نتكلم عن حدث وقع في عام 17 للهجرة الموافق لعام 596 للميلاد في هذا العام انقطع القطر واجدبت الأرض وصارت الآبار في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وصارت الآبار تحفر ويعمق أكثر ما استطاعوا ولا يجدوا ماءا فماتت الزروع وبدأت الدواب التي عندهم تموت أيضا قحط شديد. أي شديد حتى ان الرجل يذبح الشات ليأكلها هو وأولاده من شدة الجوع فإذا رأى هزالها وسلخ منها الجلد ورأى العظم والهزال واللحم اسود من شدة الجوع الذي أصاب الشات تطيب نفسه عنها وتعافها ويرميها الكلاب حتى اللحم لم يستطيعوا أن يأكلوا عافته أنفسه من شدة الجهد والجوع الذي وقع عندهم من شدة ما وقع أيضا طبعا هو سمي بعام الرماده قيل لأن الناس من شدة الجوع والغبار وغيره ثمرت أجسادهم حتى صارت ألوانهم كلون الرماد وقيل لأنهم من شدة الجهد والغبار والشمس أصبحوا يرفعون أبصارهم فيرون كأن السماء مليئة بالرماد وقيل لأن الأرض أصبحت جذباء والعشب احترك حتى أصبح كأنك تمشي على رماد بدل ما تمشي على اخضر تمشي على رماد هذا من شدة ما أصابهم قالوا حتى بدأ الناس ينزحون إلى المدينة يقتربون من عمر دبرنا يا عمر بنموت من الجوع في البر وإلا كانوا في السابق هذه قبيلة كذا وهذه قبيلة كذا عندهم دوابهم عندهم غنمهم عندهم بئر وعندهم زراعة وبالتالي المدينة مثلا فيها مثلا, مثلا فيها عشرة آلاف أو خمسة عشر الفا هنا في بلد قبيلة فيهم مثلا أيضا عشرة آلاف هناك بلد آخر فيها خمسة هنا فيها ثلاثة فتجمع هؤلاء حتى نزح إلى المدينة أكثر من ستين الفا وجاء الناس إلى المدينة عند عمر رضي الله تعالى عنه عمر كيف تعامل مع هذه الأزمة هل قال والله دبروا نفسكم انتم شايفين الوضع سيء أهم شيء أنا مليت بيتي بالطحين والدقيق والتمر خلاص أنا وعيالي أهم شيء نأكل ونشرب والخدم اللي عندي الناس والله أنتم تحت رحمة الله أنا نزل المطر غفط يعني لا يشعر عمر أني أنا مسؤول عنه لا يشعر أني أنا مدام أنا الرئيس على الدولة معناه أهم شيء أنا أبقى حي وحاشيتي لا كما أن الناس مطالبون بأن, بأن يسعوا للدولة ويبحثوا عما يغنيها كذلك أنا, أنا مسؤول عنكم أو يا أخي أترككم ويأتي أمير آخر بدلي ذلك تيميه رحمه الله لما أقبل التتار وغزو الشام مضى شيخ الإسلام إلى أمير الشام في وقته وقال له اسمع أيها الأمير شوف الكلام الساخن إما أن تجيش الجيوش وتحمي الشام وإلا تنزع عن نفسك الأمارة ونولي نحن شخصا آخر يفعل ذلك نحن إنما وضعناك أميرا على الشام لسبب واحد انك تحمي البلد وتصبح انت المدير عليها إذا أنت ما عندك استعداد تفعل ذلك من الآن بالله عليك يعني انزع نفسك من الولاية تقاعد ونعين واحد بدلك ومع الاسف يا جماعة ترى هذا موجود في الغرب اكثر من اليوم في الغرب عندهم لما يأتي واحد يبحث عن الانتخاب ينتخبوه يعطيهم وعودا معينة انتخبوني وانا مستعد ان افعل كذا واقضي على البطالة في خلال كذا وافعل كذا يعني اشياء معينة يعيدهم بها اذا لم يوطي بها يصح للناس ان يشتكوه في المحكمة وينزعوه يقول النح انت تعهدت خلال ستة اشهر أن تقضي على البطالة أن تقضي على المستنقعات المسيئة في البلد التي يخرج منها البعض أن تقضي على السرقات أن تقضي على كذا إذا أنت ما عندك السعدات تفعل ذلك فمن الآن ننزعك من هذا المكان ونعين غيرك وهذا هو العدل يا أخي فعمر رضي الله تعالى عنه كان يشعر إذا انا ما أستطيع أن أقوم بالأمارة فأنا مباشرة أترك هذه الأمارة ويولى غيري جعل عمر رضي الله تعالى عنه اول شيء جعل يأخذ من بيت المال ويطعم الناس بنفسه وعين أشخاصا حتى يضبطوا الطعام ما قال للناس يالله اوزع عليكم الدقيقة اوزع عليكم التمر اللي موجود لان قد يوزع عليهم ثم يأتي واحد ويقول والله أكلنا في يوم من واحد كنا جائعين لا يعطيهم البلغة من الطعام اللي يبقيك حي ما هو لازم تشبع حتى تسمن لا نعطيك البلغة من الطعام النبي عليه الصلاة والسلام يقول من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة ومع الأسف اليوم كثير ممن يتولون ولايات على الناس يحتجبون دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم وتلقى الناس في جوع وفي شغف وفي حاجه وفي مرض والواحد ما يجد ربما سرير في المستشفى حتى يعالج فيه وهذا إذا دخل المستشفى فإذا هو جناح كامل وربما يعني يستأجر في مكان واسع أكثر مما يحتاج هو إليه عمر أول شيء جعل يأخذ من بيت المال وينفق على الناس وكان في كل خطبة يدعو الله تعالى ويبكي ويبكي الناس يقول عنه عبد الله بن عمر رأيت أبي يوما خرج من صلاة العشاء قال فدخل إلى بيته فكبر يصلي قال وأخذ يبكي ويقول اللهم لا تهلك أمتك بسببي يظن أنه عقب بسبب اللهم لا تهلك الناس بسببي اللهم لا الناس شوف أول شيء البذل بالارتباط بأسلاب السماء ثم خرج عمر بالناس يستسقي يستطلون صلاة الاستسقاء ونادى العباس رضي الله تعالى عنه قال اللهم كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك صلى الله عليه وسلم يعني بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم وإن اليوم قد أجدبنا فإننا نستسقي إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم قم يا عباس فادعوا الله فقام عباس ودعا اللهم اسقنا, اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا فكان عمر يبذل الأسباب الشرعية أولا انت ترى بعض الناس قد يبذل الاسباب الشرعيه ولا يبذل الاسباب الدنيويه <تصفيق> انت مطالب ان تبذل الشيئين مثل الصحابي اللي قال يا رسول الله انا جئت وابركت ناقتي عند المسجد هل اعقلها اربطها حجم ما تهرب او اتوكل على الله فامره النبي صلى الله عليه وسلم ببذل الشيئين إيش قال له اعقلها وتوكل. اعقلها, وتوكل. اعقلها وتوكل فكذلك انت لما تقول والله ولدي مرض هل يا شيخ اتوكل على الله انه يشفيه ولا اعالجه يا اخي عالجه وتوكل أنت اعطه الدواء واسأل الله تعالى أن يطرح البركة في هذا الدواء فكذلك عمر رضي الله تعالى عنه هنا عمر جاء وبدل الأسباب الشرعية الدعاء اللجا إلى الله سبحانه وتعالى صلاة الاستسقاء. فلما بدل كل ذلك وانتهى ما كان عندهم في المدينة من طعام في بيت المال لأن عمر ما ليس مباشرة بدأ يشحد من الامراء اللي عنده لأن هو عنده أمير معمر بن العاص في مصر وعنده معاوية رضي الله عنهم جميعا في الشام وعنده في العراق لكن مع ذلك ليس من البداية يبدأ يقول أعطونا لا نعتمد على أنفسنا وهذا أيضا يا جماعة إداريا ناجح أن لا يعتمد الدولة دائما في طعامها وشخاصها في الأشياء يعني الأساسية أن لا تعتمد دائما على الدول الأخرى يعود نفسه بالاكتفاء الذاتي حتى لو قل الطعام نعود أنفسنا على تقليل الطعام والتوازن مع مقدار الدخل الذي في البلد حتى لو لم يسد الحاجة حتى لو ما سد الحاجة أهم شيء مشينا صح. لكن إذا وصلنا إلى مرحلة أننا كل ملاقف قلنا أعطونا أعطونا طيب سياتي وقت ما يقدرون يعطونك لأن ما يكفيهم أن تعود نفسك أن تتكيف حسب إلبس في كل حالة اللبوسة إما نعيمها وإما بؤسها قد علم كل ناس بمشربه بحسب الحاجة التي عندك فعمر لما فني الطعام الذي عنده وبدأت قبائل العرب تأتي إليه وبداوا ينزلون بنواحي المدينه ينصبون خيامهم عند عمر في الطرقات يا عمر بن موت من الجوع فارسل عمر رضي الله تعالى عنه الى مصر الى عمرو بن العاص قال اغثنا اغثنا الناس يموتون من الجوع الغوث الغوث قال فارسل اليه عمر رضي الله تعالى عن ارسل اليه ابا عبيده معه أربعمائة راحله مليئه بالطعام واللباس بكل ما يحتاجونه طبعا لما يرسل أربعمائة راحلة أربعمائة بعير برضو العدد اللي عندك يا عمر ليس ألف ولا ألفين إلى آلاف عندنا. عندك يعني عشرات الآلاف من الناس ثم عمر أصلا سكان المدينة كانوا قليلا لكن هؤلاء المدينة نزحوا من, من الخارج فلما جاء وزعها أبو عبيدة على الناس قال له, أبو قال له عمر أول ما جاء قال له عمر وزعها على نواحي المدينة ليس على داخل المدينة لانه يقول اللي داخل المدينة انا أدفرهم ومن زمانهم عندي واحنا نطعمهم لكن فيه عوائل وقبائل خارج المدينة ابدأ بهم فبدأ يعطي الناس الذين في خارج المدينة حتى وصل إلى عمر ما معه ولا شيء حتى الإبل اللي تنقلها نحرناها وأطعمنا الناس لحم فدخل عمر إلى بيت المال وأعطى أبو بيدة أربعة درهم كمكافأة على تعبك فقال أبو عبيدة والله يا أمير المؤمنين ما جئت وأنا أريد بها شيئا من الدنيا قال خذ قال والله لا أخذها قال عمر خذ فإني قد وليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم كلفني اني أعمل شيء قريب من هذا إني قد وليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مثل ذلك فأعطاني فأبيت فقال لي ما أتاك من هذا المال من غير طلب ولا مسألة فسمع وله خذه رزاقه الله لك قال فأخره أبو عبيدة ويوم من الأيام ليلة من الليالي عمر رضي الله تعالى عنه أمر فصنع طعام لمن كانوا موجودين قال فأحصوا لما انتهوا قال أحصوا منها هنا قالوا قد أحصيناهم فاذا هم سبعة آلاف لا إله الله. كلهم أكلوا اليوم من طعامك قال فكم غاب قالوا قد غاب ثلاثون الفا أهاليهم اللي هم أخذوا وأرسلوا إلى أهاليهم قال فلما كان في الليلة الثانية أمر بأن يصنع طعام كثير ووزع طعام كثير يعني ممكن خبزه وتمرتين ليس ذبايح ومفتحات ورز ومرك شيء, شيء بس حتى يبقى الواحد حي <تصفيق> ما يموت يسد الجوع يقول فلما عدهم فإذا هم في الليلة الثانية عشرة آلاف قال فكم غاب قالوا غاب أربعون ألفا في الأعداد اللي الناس يعني يكادون أن يموتوا من الجوع لأجلها أبو هل أبو كان رضي الله عنه عمر يتنعم ويترفى في, في هذه المحنة طبعا عمر رضي الله عنه كان قد أقسم على أن لا يشبع من خبز شعير حتى تنقشع هذه المحنة عنه قالوا حتى إنه يوما من فراغ بطنه شوف البطن إذا كان فارغ من الطعام يكون في هواء فسمع صوتا في بطنه قرقر فقال قرقري أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع يتامى المسلمين يقولوا وأمر عمر يوما فنحر شوف يا محاسبة النفس فنحر بعير قالوا وزع هذا البعير على الناس ثم أقبلوا إلى السنام سلام عادة هو اللي فيه الدسم هي. أقبلوا إليه ومعه خبز قالوا هذا طعامك يا أمير المؤمنين فقال كل الناس أعطيتهم مثل هذا يسأل الخادم كلهم أعطيتهم ما شاء الله قطعة لحم و... يعني ودهن وخبز فقال لا إنما أعطينا الناس من نواحيها خطينا يعني من الصدر ومن كذا وجبنا لك قال سبحان الله تطعمني من اطيبها وتطعم الناس من كرابيسها اذهب به إلى آل فلان فإنهم جوعاء. لا إله قال وأخذ خبزا وأكله تلك الليلة. والله يا أخي يعني إنك لو يطبق اليوم الحكام الذين يحكمون الناس لا أقصد الحكام رؤساء الدول فقط يخ إمراء. الملعب. كل مسؤول عن المسؤولين في المحافظات. لو الواحد منهم فعلا شعر أن لا ينبغي أن أشبع وفيه جاء لا ينبغي إن ولدي لما يكح وأقول المستشفى على طول الطبيب والاستشاري ما هم في أولاد صار لهم شهرين يكحون كحون دم ما أحد وداهم للمستشفى ولا عالجهم لأن ما عنده واسطة لما زوجتي تمرض بها المستشفى وتفضل طال عمرك تفضلوا ويدخلوني على طول بينما غيري من المساكين ربما زوجتي تمرض وتستمر في مرضها في البيت ما أحد يعالجها طيب لماذا؟ أنا كنت مسؤولا أنا؟ فالأصل أن الواحد إذا نزلت مثل هذه الأزمات أن يشعر بحاجة الناس. ها يا أحمد. أنا أستغرب يا عبد الرحمن أحيانا بعضهم يستميت حتى يوصل المنصب هذا ويكون مسؤول. ولا يوفي في حاجة منه يعني يوعد وكذا ويخلص في النهاية. أحسن. وينحاز عن الناس يعني ما يقدر يطع يواجههم. أستغرب هذه الاستماتة وإيش السبب فيها يعني؟ إيه هو طبعًا شوف هو طبيعة الإنسان عمومًا أنه كما قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. وقال الله جل وعلا وتحبون المال حبا جمع من الطبيعي أن الإنسان المال له بريط والذهب والفضة والأموال كما قال تعالى حب زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقمطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياه الدنيا فمن الطبيعي أن الإنسان يحب الاستكثار من ذلك هذا ما في كلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء لي يوما بمال صائح مسلم قال فلما جئ إليه بهذا المال من يعني من مثل ما يجاء من الغناء وغيره فطرح بين يديه عليه الصلاة والسلام فجاء العباس رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنك قد وعدتني أن أخذ من هذا المال أن أخذ من مال فأعطني فقال عليه الصلاة والسلام احمل من هذا المال قال فبسط العباس رداءه العباس عمل النبي صلى الله عليه وسلم وله شرف بسط لداءه وجعل من هذا المال فيه ثم جمع الثوب ليقله م. ايش معنى ليقله ليحمله فلم يستطع لانه ذهب ما استطاع يحمله فقال العباس يا رسول الله مر بعض منها هنا ان يعينني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا يعينك احد فأطرح منه. اطرح منه ما تقدر تشيله اطرح طبعا انت كلما طرحت معناه خسرت أكثر صرت من المال يعني ودك تشيل اكبر شيء تقدر عليه فقال اطرح منه قال فطرح منه شيئا ثم ذهب ليقله فلم يستطع فقال مر بعض من ها هنا ان يساعدني بس يرفعها على كتفي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا اطرح منه مرة ثانية قال فطرح منه فلم يزل يقول اطرح منه حتى استطاع ان يقله على ظهره ومضى بالمال قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه يتبعه، بصره متعجبا, متعجبا من حب الناس عموما للمال ليس العباس العباس رضي الله تعالى عنه هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه وله شرف لكن هذا يدلك على حب الناس عموما سواء كانوا صحابة كانوا غير صحابة كانوا مسلمين كانوا كفار لكن متى يكون المال حلالا اذا كان بالضوابط الشرعية فلما يكون الانسان مسؤولا على بلد معين او على أمير ولا على أي مجال نحن لا نلومه على أنه يحب المال إنما كيف تتعامل مع هذا المال والأعظم من ذلك يا أخي لما يكون أن تنعم نفسك وتجلس على المائدة وترى هنا لحم غنم وهنا لحم أبل وهنا لحم بقر وهنا حمام مشوي وهنا دجاج مقلي وهنا مدري إيش وأنت تعلم أنه ربما على بعد كيلو ولا كيلو ونص منك هناك أقوام ربما لا يجدون البلغة من الطعام وهذا واقع هاي ثان في بس بستسر طال عمرك الحين ااا الجمعيات الخيرية يعني اللي تعول العوائل الفقيرة الأرامل الفقارة اليتامى المساكين زي كذا لكن تلقاهم يبذلون جهد كبير حتى يقيمون هالجمعية زين لكن ما في ناس مثلا تتبرع بفائض الولائم فائض الطعام حتى لو كان في هناك تبرع تلقى الناس بس تحتاج بس المادة تحتاج بس ذكاة تحتاج فقط المال ما تحتاج ف... هو طبعا شوف إذا كانت المسألة مرتبة يعني مثلا عن طريق جمعيات خيرية وناس يوصلون المال إلى أهله فهذا أحسن بلا شك لا نجمع على أنها أحسن من غيره الأوي إذا كان في جمعيات تتولى حفظ الفائض من الطعام أيضا م. لإعضائه المحتاجين هذا أحسن إنما الكلام ليس هنا الكلام عن يعني نصح التعبير خذها بأسلوب آخر العدل في توزيع الثروة العدل في توزيع ثروة البلد عمر رضي الله عنه عنده الآن نازلة في الناس وحاجة شديدة وعنده ثروة بيت المال فيه طعام وفيه شراب وفيه كذا ويرى ناس أقواما محتاجين هل أمسك عمر المال والطعام لنفسه ولولده وقال والله لخلقهم هو يرزقهم أم أنني أنا عندي عدل في توزيع الثروة وأشعر أني أنا مسؤول عن امثال هؤلاء هذا اللي على الكلام وهذا الذي أعنيه أنا بالكلام. عمر رضي الله عنه كان أحياناً يقول لغلامه يرفع غلام عنده يقول يا غلام احمل معي الطعام. فيحمل عمر الطعام ويحمل الغلام ويذهب عمر يتفقد بعض الجوعات في المدينة. يا أخي من يفعله اليوم من من يتولون على الناس يعني مع الأسف صراحة يعني أصبحت تتألم لما تسمع عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الروم مثلا قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم في حديث قال ابو هريره يوما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم, الروم تقوم الساعة والروم أكثر الناس تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له أمر بن العاص أمر بن العاص داهية ما هو بلعب حتى إن مر أمر بن العاص جلس مع معاوية فقال له معاوية من تظن يا عمر ادهى أنا ولا أنت كلا من دهات العرب فقال, فقال عمر أنا للأنات وأنت للبديهة، يعني أنت تعرف تتصرف في الشيء في البديهة مباشرة، سرعة تطلع نفسك، وأنا لا، أنا أطلع نفسي لكن اتانى شوي. ايه. فقال معاوية ما أظن بل أنا في الأناس والبديهة. قال وكانوا لوحدهم في الغرفة. فقال له عمر طيب يا معاوية تعال أسارلك. تعال بكلمك. قال فقرب إليه معاوية أذنه. فقال له عمر لما قربت اذكرك ما في احد <تصفيق> كان يقول صدقك يعني فعمر بن العاص كان داهيه فالشاهد قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه لعمر يحدث الناس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعه والروم اكثر الناس فقال له عمر قال ويحك ما تقول انظر ما تقول الروم يكونون اكثر منا في اخر الزمان فقال أبو غرير والله هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال له عمر أما إذ قلت ذلك فإن فيهم خمسة خصال أحناهم على صغير في صغره يرأفهم بالصغار لذلك عندهم لو طق لدك يتصل على ناين ناين وانه ويجون يسجنوني يقول أرأفهم أنا ولدي عبد الرحمن يمكن اسافر قريب لبريطانيا فيتوعدني يقول والله هناك ما تقدر تضربني ولا تحرشني ولا يقول أخذ حقي من الحين يقول ناهم على صغير في صغره وأرأفهم بكبير في كبره وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأسرعهم كرة بعد فرة ثم قال وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك وهذا الواقع الآن وتجد فعلا يعني لما تتكلم احيانا عن عدل عمر عن عدل ابي بكر عن عدل من هو خير منهما رسول الله صلى الله عليه وآله الله وسلم الله. ثم تنظر في بعض مع الاسف بعض من يتولون حكم المسلمين ما تجد شيء من ذلك مطبق يا اخي في اكل الاموال واخذ الهدايا ومدري ايش وتجده يتولى على مكان وهو يسكن شقة وثيارة مشي حالك فاذا به يملك برجا ويسكن قصره من اين لك هذا أحمد لو انهم طبقوا شريعة الاسلام والقوانين الاسلاميه لسادة النعيم والنظام اللي, كان في اللي في الغرب الآن موجود لكنهم يتعاملون بتعامل العرب مع بعض أحسنت هو, هو هذه القضية م. يعني وأيضا أنه ليس هناك من يحاسبه م. ترى عمر رضي الله تعالى عنه ما كان في أحد من الناس يحاسبه لكن كان الناس جريئين في إعطاءه النصيحة وكان هو يقبلها ما كان إذا واحد النصح يقول خذوه فغله أقرب سجن رقى عمر رضي الله عنه يخطب يوما يقول وكان قد جاءه ثياب قطع قماش فوزعها على الناس فالقطع قليلة وللمفروض يعطي كل واحد يعني قطعتين إذار ورداء مثل ما تلبس أنت مثلا ثوب وغترة فما كان كثير فأعطى كل واحد قطعة فصار الواحد يلبس إما إذار جديد ورداء قديم أو رداء جديد وإذار قديم لما عندها فرقى عمر يخطب الناس وإذا ازار جديد ورداء جديد كله جديد كله كاملة فقال أيها الناس أما بعد فإن الله قد كتب عليكم قد فرض عليكم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم فقام رجل قال يا أمير المؤمنين أما اليوم فلا سمع لك ولا طاعة قال لما طبعا في خطبه الجمعة يجوز انك تكلم الإمام أو يكلمك الإمام اهم شيء ما تكلم لهم قال لما فقال إنك قد اعطيتنا ثوبا ثوبا وتلبس ثوبين وين العدل فقال والله أما إن الثوب الآخر لابن عبد الله بن عمر لاخطب به الجمعة بحلة حسنة اتشهد بهذا يا عبد الله بن عمر قال نعم أشهد فكمل عمر الله شوف كون الرجل أصلا يتجرى أن يقول هذا لعمر لأنه يعلم أن عمر يقبل النصيحة وكون عمر أيضا يقبل من الرجل هذه النصيحة يعلم عمر اني لو اسوي شيء حسبوني الناس وقفوني وانصحوني وبالتالي عمر من البداية يعني عنده وازع ديني من رب العالمين والأمر الثاني أيضا أن الناس سوف ينكرون عليه حتى هناك قصة عن تواضع أمر عندما جمع الناس مم. وتوقع أنه في أمر خطير جمعهم علشانه طلع المنبر قال إنما أنا عمير إنما أنا عمير إنما أنا عمير أرعى أرعى الغنم ونزل فاستغربوا ليش يعني قال حدثتني نفسي أني أنا أمير مؤمنين وأني أنا كبيركم وكذا بس طلعت عشان أهين نفسي وأرجع <تصفيق> قال حتى يعني أضع منها قال يعني. أني كنت في الجاهل غنما للناس طبعا هو توابع عمر أيضا هو يعني أمر آخر تماما ويدلك أيضا على, يعني على أخلاق رضي الله تعالى عنه وعلى يعني حسن ظنه بالناس إنما الذي الذي أريد أن نرسل حقيقة من هذه الحلقة لكل من يتولى ولاية على الناس لكل من يعيشون في أزمات لكل من ربما يكونوا في بلد فيهم فقر وحاجة إلى أن يشعر بفقر الفقير ومرض المريض وحزن الحزين وحاجة المحتاج وإلا سيحاسب الله تعالى عنهم كلهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها أسأل الله تعالى أن من الخزي والندامة آمين, آمين الله أعزيكم الشباب ورضي الله عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون رسالة وصلت لي ولا حب الكرام والا يفرح الانسان بتوليه ولايه انما يفرح اذا عدل في هذه الولايه وقام بحقها أسأل الله ان ينفعنا واياكم بما قلنا إلى آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته